تصيرو نفثه روح. روح القدس نفثه في روحي نعم أنه لن تموت نفس حتى تتمم حتى, حتى, حتى تستكمل رزقها وعجلها نعم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وعجلها اتقوا الله واجملوا للطلب ولا, يحمل ولا يحملنكم ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله لا تطلبوه بالطاعة وألحه في الطلب والله يجيب عبدان ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما فإن عند, عند الله لا ينال إلا بطاعتك. نعم الثالث أن الملك يتمثل له رجلا فيخاتبه وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة يراه عيانا. الصحابة رعوا رجلا رعوه في صورة دحيا الكلب رعوه في صورة رجل عليه ثياب نظيفة وشعره أسود ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد نعم الرابع أنه كان يأتيه مثل سلصلة الجرس لا. وهو أشد عليه مثل سلصلة الجرس لا. ويلتبس به الملك حتى إن جبينه يت... لا يتفسد عرقا في, في اليوم, اليوم البرد. الشديد البرد يتصبب العرق من جبينه لشدة مالاقا عليه الصلاة والسلام لا. وحتى إن راهلته لا من الثقل راحيله عليه الصلاة والسلام إذا نزل الوحي تبرك نعم و جاءه مر مر على فخذ زيد على... نعم و على فخذ زيد بن ثابت فكادت ترضي ف... فكادت ترظ يعني ترظ الفخذ من شدة الثقل من شدة الثيق عليه فخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا هو النوع الرابع من أنواع الوحي. النوع الأول قلنا الرؤيا. النوع الثاني أن ينفث في روعه. الثالث أن يأتيه في صورة إنسان. الرابعة مثل صلصلة الجرس. نعم. الخامس أن يأتيه الملك في السورة التي خلق عليها بيوه إليه ما شاء الله. وهذا وقع مرتين. كما ذكر الله سبحانه في سورة النجم كما ذكر المولى في سورة النجم نعم السادس ما أوحاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرد الصلاة وغيرها قلنا إذن نكمل الآن الأنواع ستة الأنواع ستة الأول الأول الرؤية الصادقة الثاني النفت النفت في الرواح الثالث صورة إنسان، الرابع مثل صلصلة الجرس، الخامس على صورة الملك التي خلق الله عليها، السادس أوحى الله كما حصل في ليلة المعراج نعم. قال ابن القيم رحمه الله أول ما أوهى إليه أول ما أوها إليه ربو أن يقرأ باسم ربه أول ما أوحى إليه قال اقرأ. بسم ربك الذي خلق أول الوحيد ثم جاءت بعدها يا أيها المتتر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطحر والرجز فهجور ولا ثمن تستفر نعم وذلك أول نبوة صلى الله عليه وسلم نبئ بإقراء يقول العلم عليهم برحمة الله نبئ بإقراء هذا اول النبوة وارسل بالمدتر لان النبي هو من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه فالنبوة نزل عليه اقرأ والرسالة يا ايها المدتر قم هم يعني سيفا أندر ادعو إلى ربك أندر الناس أعلمهم بما يجب عليهم من طاعة الله وعفراده بالعبادة أخبرهم بأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ، ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قوف أنذر فنبأه بإقرأ وأرسله بيا أيها المدثر يعني لو نكتب الأصول كتاب الأصول الثلاثة أو كتب العقائد يقول النبأ بإقرأ وأرسل بالمدثر ما معنى الكلام هذا نبأ بإقرأ وأرسل بالمدثر يعني جاءت النبوة من أمره بالقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق والرسالة مما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر نعم ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين نعم ثم أنذر قومه ثم أنذر من حوله أنذر قومه أنذر من حوله من العرب أنذر العرب قاطبة أنذر الناس جميعا نعم ثم أنذر من حوله من العرب ثم أنزل العرب قاطبة ثم أنزل العالمين فقام بدأ عسرة سنة بالدعوة ينذر بالدعوة من غير قتال, من غير ولا قتال. ينذر بالدعوة يدعو إلى تحقيق التوحيد يدعو إلى إفراد الله بالعبادة يدعو إلى قمع الشرك والطغيان يدعو إلى نبذ الأصنام والأوثال نعم ثم ويعمره, ويعمره الله بالكف والصبر، نعم. ثم أذن له في الهجرة. أذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة. نعم. وأذن له في القتال. وأذن له بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا نعم. ثم أمره أن يقاتل, أن يقاتل, أن يقاتل من قاتله قاتل ويكف عمن لم يقاتله ثم, ثم أمره بقتال المشركين عام. حتى يقول لا إله إلا الله نعم. ثم أمره أن يقاتل من يقاتل ويكف أن لم يقاتل. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سيكون برنامجنا المعتاد إن شاء الله في مثل هذه الليلة في السيرة وفي يوم الإثناء في الفرفيق المواريس وفي بقية الأيام في الفقه على حسب ما سرنا عليه وفي ليلة وفي يوم الجمعة إجازة هذا هو ما نعتاده إن شاء الله.